Bismillah rahman إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به uh, -huh. لفضيله أكثر وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس تَفِيْرِ رَحِلّ اخِيهِ ثُمَّ أَبْدَنَ مُؤ Waarom ga ik واتأل القرية التي كنت